Bismillahirrahmanirrahim hamim. Tanzil al-Kitaab min Allahilaziz al-Ghaib. Gafir al-Zam, bواقابل al-Tawib, shadiid tidak ada yang berhak kecuali Dia dan segala nasib ada kepada-Nya. Tiada yang berdebat tentang ayat-ayat Allah kecuali mereka yang berkhianat. Tiada yang berbangga وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتَهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا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 اَهْلِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ العظيم انَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لَنَقْتُلَ اللَّهَ أَكْبَرُ مِمَّا قَتَلْتُمْ أَنفُسَكُمْ لَنَقْتُلَ اللَّهَ أَكْبَرُ مِمَّا قَتَلْتُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى لِيَمَانٍ فَتَكْفُرُونَ قالوا ربنا أمت نثنين وأحييت نثنين فاعترفنا بذنوبنا فاعترفنا بذنوبنا فهل لا خروج من سبيل ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرُ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ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 tidak ada yang bersembunyi dari Allah dari mereka. Siapa yang memiliki hari ini? Untuk Allah Yang Satu Yang Maha Kuasa. Hari itu setiap orang akan وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ لَازِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعٍ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِ الصُّدُورٍ والله يقضي بالحق والذين تدعون من دونه لا يقضون بشيء ان الله هو السميع البصير اولم يسيروا في الارض فينظرو كيف كان عاقبه الذين كانوا من قبلهم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 Inna huo qawiyun Shadeedul Al-Qaab Walakad ruselna Musa b'ayyatina Wasulqan Mubin Ilah fir'aun Wahaman wakarun Fakaloo sاحir Kذاb Falemma بِالْحَقِّ مِنَّ عِنْدِنَا قَالُوا قَتَلُوا ابْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا قَتَلُوا ابْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَ وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم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 وَإِنَّكَ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنَّكَ صَادِقٌ يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّاب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 dan apa yang Ahdikum, ilah sabil ar-Rashad. وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَقُومُ يا إِنَّ يَأْخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْحَزَابِ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 كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٌ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ادْنُلِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَبْلُغُ لِأَسْبَابِ أَسْبَابِ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى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 وَمَن عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفير. لا جَرَمَ أَنَّ مَا تَدْعُونَني إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّمَا رَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَإِنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا انار يعرضون عليها غدا وعشيا ويوم تقوم الساعه ادخلوا ال فرعون اشد العذاب واذ يَجُونُ فِى النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا Fahelem tum mgnunan nna naciban minat. Qala al-ladhi nastakbaru. Inna kullu fiha. Inna Allahu qad hakam baina وقال الذين في النار لخزنة جهنم مدعوا ربكم يخفف عننا يوم من العذاب قالوا أ ولم تكتاتيكم رسولكم بالبيانات قالوا بلا kalau fadu' wa madu' al kafirin, ilā fi zulal. Inna lana ncer rasulana wa al-ladzīn amanu fil-hayāt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 فاصبرن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي ولبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان نتاهم في صدورهم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 وَمَا يَسْتَوِ لَعْمَا وَالْبَصِيرِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَا يَتَذَكَّرُونَ إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ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 كذلك يوفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم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 قل انني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله لم جاءني اليبينات من ربي وامرته ان اسلم لرب العالمين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 أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله Kalu, zallu' an nabi, lmnakun, ndu'u min qablu shi'aa. Kekalik, yudzillu Allah al kafirin. Zalikum bima kun tum tafrapun, fil arz bighiril haq, wabima kun tum أبواب جهنم خالدين فيها، فبيس مث والمتكبرين، فاصبر إن وعد الله حق، فإنما نرينك بعض الذين عدّهم أو نتوفّينك، فإلينا يرجعون. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولِنَا أَنْ يَأْتِيَ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ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 وَيُرِيكُمُ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنكِرُونَ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فما أُونَا عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ